كافها يا عينصاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم منك اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاءٍ كَرَبٍّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا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 لا يكون لي غنم وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا وانا كذلك قال ربك هو علي هيين وقد خلقت من قبن ولم تكن شيئا قال رب اجعل لي ايه قال آيتك الا تكلم من الناس ثلاثه ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم أرد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب بي موضيعه مئدين تبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني आऊजेहारिंग कई को تتقيا قال انما انا رسول ربك ان اهب لك غلاما زكيا قالت ان لا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكبغا ولكذالك قال, قال ربك هو علي هين ولنجعله يجلن الناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا المخاض الى جذع النخل وانت يا ليتني بْت قَبْلَ هَذا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيَا فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَا وَهُزِّي نأيي بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فان ما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم ان نسيا فااتت به قومها تحمل القانو يا مغرب لقد جئت شيئا فريا يا اختها رون ما كان ابوك امراؤ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال ان عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعل لي جبارا شقيا وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ حِسْبُنَا وَضِيْمًا طَوْلَ الْحَظِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى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 اسْمَعُوهُمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ لَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ فِي رَافِضَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ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 ان الرحمان فتكون للشيطان وليا ما لا راغب ان تعن الهتي يا ابراهيم لا ان لم تن تجل ارجمنك وهجرني مديا قال سلامٌ عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي إنه كان نبيًا حفيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن أكون بدعاء شطيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلنا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسانا صدقا عديا कुर फिमू इन कान मुस कानून उन दई न हुत मनी वो बिना न जी له من رحمتنا खाहु هارون نبيا اذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبييا وكان يأمر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انن كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريات ادم من ذريات ادم ومن من حملنا مع نوح ومن ذريّة إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا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 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا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 فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانَهُ وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 كَلَّا سَيَخْفَرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ مَوْرِدُهَا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا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 تَكَادُ السَّمَاءُ وَتَطَيَّ فَتَرَنَّمَ مِنْهُ وَتَشَقُّ الْأَرْضُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَمَّنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَهُمُّ بغي للرحمن اه يتخذ ولدا ان كل ما في السماوات والارض الا لات رحمان عبدا لقد احصاه لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وددا فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَوْم قبل هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا